إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون.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 وَمِنَ الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولون إِنَّا كنا معكم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 وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفعلون.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 وَمَأَقُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرٍ فَأَمَنَ لَهُ لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِنَّ نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّلْحِ صالحين، ولوط إذ قال لقومه إنكم لا تأتون ما سبقكم بها من أحد من العالمين.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 لننجينه وأهله كَانَتْ امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا أبهم وضاق بِهِمْ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن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 لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وَالْقَمَرَ الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له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 ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطن يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء